ولقد زينا السماء الدنيا بمصائب وجعلناها رجوما لشياطين وجعلناها رجوما لشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور فكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم قزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكنزبنا وقلنا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 الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رفقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا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 أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِ أهداء, أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلَا بَصَارَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ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 وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قول رأيتم إن أهلكني الله ومن معي ومن معي أو رحمنا فمن يجيل الكافرين من عذاب نليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا